الدرس الثاني في المدرسة واحد الدرس متى يبدأ الدرس كل يوم؟ يبدأ في الثامنة تماماً ومتى ينتهي؟ ينتهي في الواحدة بعد الظهر هل تذهبون إلى بيوتكم بعد الدرس؟ بعض الطلاب يذهبون إلى بيوتهم فبعضهم يلعبون كرة السلة في قاعة الرياضة وبعضهم يذهبون إلى المكتبة للقراءة أي مواد تدرسون في مدرستكم؟ ندرس مواد مختلفة بعضها دينية مثل القرآن الكريم والحديث والتفسير وبعضها ثقافية مثل الجغرافيا والفيزياء والكيمياء وبعضها لغاوية، مثل اللغة التركية واللغة العربية واللغة الإنجليزية. إذن الدراسة ممتعة ومفيدة في نفس الوقت،